بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم <سؤال> الحمد <سؤال> لله صل <سؤال> الله <سؤال> سلم على سيدنا الله وبعد قال ويتعلق بلو الامتناعية مسائل لا بد هنا من الإشارة إليها الأول أنها مثل مثل مثل إنشطرتية في الاختصاص بالفعل فلا لها إلا فعل أو معمول فعل مضمر ما معنى معمول فعل يعني إما فاعل لفعل مضمر أو ما فاعل به لفعل مضمر من هذا أو جار مقرور يتعلق فعل المر او ضل يتعلق فعل المر او مفعول به يعني يعني من هذا لفعل المر للاخره قال كقولي كقول عمر لو غيرك قالها يا ابا عبيده لو غيرك قالها يا ابا عبيده اي لو قال لو قال غيرك قالها وقال العصور لا لياليها لا لها فعل من الا إلا في الضرورة تقول الشاعر أخلاء لو كان غير الحمام أخلاء لو غير الحمام أصابكم عتبت ولكن ما على الدهر معتب وهنا معتب بمعنى إيش بمعنى عتب معنى عتب يعني عتاب مصدر وأنا معتب على ذم فعل اسم مصدر يعني يا عفوا مصدر ميمي مصدر ميمي مصدر من الأخلاق مع خليل وحذف هذا النداء قبله أخلاقي يا أخلاقي لو غير الحمام لو غير الحمامي يعني لو غير الموت أصابكم عتبته فعلت العتب ولكن مع ذا الدهر معتب وهذا استناد شيء للدهر لا يجوز لا يجوز قال أو, لا قال أو نادر كلام كقول حاتم لو ذات السوار لو ذات السوار لطمثني وإلقوا الظاهر أن ذلك لا يخص الضروره والنادر وإلقوا ان أن ذلك لا يخص في والنادر بل يكون في صيح الكلام قوله تعالى قل لو كنتم تملكون ولا انتم ولا لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي حذف الفعل ففصل الضمير أي لو كنتم لو كنتم تملكون لو كنتم حذف كان وابقا اسمها لو انتم تقدير لو كنتم تملكون خزائن رحمة ربي اذا لا فاشتهن قالوا انفرت لو بما له بما شاءت ان قوله تعالى ولو انهم صبروا وهو كثير واختلف في موضع واختلف في موضع أن بعد لو فذهب سيبه إلى أنه في موضع رفع الابتداء له صبرهم وعلى وشي و... وشبه وشبه شذور ذلك بانتصاب غدوة بعد لدن وذهب الكوفيون للبرد الزجاج وكثير من حين لانها فاعل فعل مقدر تقديره ولو ولو ثبت انهم وقال قيس بالقصاص وقال ابن وقول ابن مالك وقال قال وقال ابن مالك في, الكاف في شرح الكافي ازعم الزموخري ان بين لو ان ثبت مقدرا قد يوهم انفراده بذلك فعلا مقدر قال لفين قلت إلى جعلة ممتنى على ملهب الشيبوية فما الخبر حاصلا تقدير قلت قال ابن هشام الخضراء ملهب الشيبوية والوصريين الخبر محذوف وقال غيره ملهب الشيبوية أنه لا تحتاج الى خبر في انتظام المخبر عنه والخبر بعد أن وذكره وذكر ابن مالك أن لو قدي عليها وتدا وحور في قول الشاعر ولو بغير الماء حلقي لو بغير الماء حلقي شرق كنت الله صالب الماء اعتصاري الذي قاله الذي قال البيت الأول من هو يعني الابن هشام الخضراء من هو هذا نحوي قاله محمد بن أحياء أبو عبد الله الانصاري يعرف بن البردعي في أسنة 75 و النبوية. طيب كي الشاعر والشاعر لو بغير الماء حلقي شارقون كنتك الغصام بالماء اعتصاري قال قاله لتزور الغصة. يعني شر الماء قليلاً قليلاً لتجل الغصة والغصة هي ماذا؟ احتباس البلع من الطعام احتباس البلع من الطعام يعني في البلعوم فما دونه احتباس البلع من الطعام سمع غصة قيل وهو مذهب الكوفيين ومنع ذلك غيرهم وتاول ما ورد منهم فتأول ابن خروه البيت على إضمار كان الشانيه وتأوله الفارسي على أن حلقي فاعل فاعل, فاعل فاعل مقدر يفسره شرق حلقي تقديره شرق حلقي يفسره شرق على وشرق خبره مسلم حذوه أي هو شرق وفيه تكلف فيه تكلف الآن هذه النشان الأولى أنها مثل الشرطية الخاصة بالفعل. طيب الثانية. قال ثانية ذكر ذكر زمكشري أن خبر أن الواقع بعد ذلك يمكن أنه فعلا ونقل بعضهم ذلك عن السيرافي. قال الشيخ أبو حيان وهو أحم وخا خطأ وخطا وهو أحم وخطأ, وخطأ فاحش. قال الله تعالى ولو ونما في الأرض من حجرة أقلام. وقال الشاعر ولو أنها ولو انها عصورة عصورة لحسبتها لحسبتها ولو أنها عصورة لحسبتها مصومة تدعي عبيدا وأزناه هذا صدر بيت لقير وعجز وعجز ولو أنها عصورة لحسبتها مسومة تدعو عبيدا وازنما يقول انت يعني خاطب الذي يحجوه يقول له انت خواف لو عصفوره فرت من جانب اذنك يعني خلتها يعني توهمت انها خيل يعني لخوفك توهمتها انها خيل مسومه يعني توهمت كانها من الخيل المسومه تدعو عبيدا وازنما يعني طالب بالثأر الذي يعني تطالب بالثأر لعبيد والثأر لأزنم تدعو عبيدا وأزنم أو أنها مثلا يعود إلى اقرب مذكور إذا عاد الضمير إلى الرجل فمعنى تدعو عبيدا وأزنم أي عبيد وأزنم من قومك تدعوهم لينصروك فإذا أتوا إليك ونظروا لم يجدوا إلا إيش إلا أنها عصورة يعني هومت وسارت كالبرق الخاطئ من جانب اذنك قال يسترخي المخاطب وهو حارب وعبيد وازناما قبيلتان من يربوع وينسب البيت الى البعيث والعوام بن شوذب وقال ابن ماله وقد حمل الزمخسري إدعاؤه إضمار ثبتا بين لو وأن على التزام كون الخبر فعلا ومنعه أن يكون اسما ولو كان بمعنى فعل نحو لو أن زيدا حاضر أنه لو كان بمعنى الفعل ما معنى لو كان بمعنى الفعل يعني خبر مستق خبر مشتق يعني معنى خوف نستقبل الحال اسم فاعل اسم فعول قال وما منعه شائع ذائع في كلام العرب كقول الله تعالى ولو انما في الارض من شجره اقلام وكقول الراقص لو ان حيا لو ان حيا مدرك مدرك الفلاح لو ان حيا مدرك الفلاح ادركه ملاعب الرماح لو ان حيا مدرك الفلاحي ادرك هو ملاعب الرماحي قلت الذي ينبغي أن يحمل عليه كلام الجمع أنه منعكم وخبرها خبرها مشتقا والتزم الفعل حينئذ لإمكان صوه قضاء لحق طلبها للفعل وأما إذا كان الاسم جامدا في أجوز لتعذل صوء الفعل منه كما فصل ابن الحاجب الا ترى قوله في الموصل ولو قلت لو ان سيدا حاضر لاكرمته لاكرمته لا ولم يجز ولم يتعرض لغير المشتق واذا حمل على هذا واذا حمل على هذا الامر عليه اذا حملي كلام زمشتري على هذا على هذا التخريق. التفريق تفريق بين الجامد والمشتق انه يمتنع الا يوصل الجامد ويمتنع المشتق قال لم يرد عليه قوله تعالى ولو ان في الارض من اقلام ولا نحو لو انها صوره وانما يرد عليه لو ان حيا مدرك الفلاح ادركه ملاعب الرماح و الرماح طيب البيت للابيد بن ربيعه و ملاعب الرماح هو عامر بن مالك عم ابيد و يلقب بملاعب الاسنه أنا قلت كان له خبرة بالطعان ما لو أن حي المدح الفلاحي أدركه هو ملاعب الرماحي قال وإنما قال والمشيب عنه أن يقول إن هذا البيت نحوم الندر فلا يلج عليه المسألة الثالثة الثالثة المسألة الثالثة قال الأواء الامتناعية تصرف المبارع المضي يعني معناها مثل يعني تلتقي مع ماذا تلتقي مع أي حرف مع لم ولما أي أنها معناها القلب معناها القلب لان لم لها ثلاثة معاني حرف نفي وجزم وقلب ولما لها ثلاثة معاني حرف نف وقسم وقلب فتشاركهما في القلب قال تصرف المضارع المضي قوله تصرف المضارع المضي تصرف لفظه هو معنى تصرف بمعنى تقلب المضارع المضي اي معنى المضارع الى المضي واما لفظه فباق على مضارعيته باق على كونه مضارعا قالgefعلشان لو يسمعون كما سمعت حديثها لو يسمعون كما سمعت حديثها لا يسمعون إشان لو يسمعون معناها لقد يعني لو, لو سمعوا سمعوا قالوا يسمعون كما سمعت حديثا خرُل لعزت ركعنا وسجودا وهذا يعني في غاية الله شع شعر سالق والله المستعان والله المستعان وهذا قاله من وقال له كثير عزة يهق به من يهق به الأخطر النصران وقال إنه قال رهبان مدينة والذين عهدتهم يجب كون من حذر العذاب قعودة لو يسمعون كما سمعت حديثها خرروا لعزه ترك كأن وهذا من وكثير عز رافضي يعني زنديق له من هذا الكلام شيء كثير إن قال رهبان رهبان رهبان مدينة طيب رهبان مدينة النصارى. إن كونه يذن فيهم هذا يعني شيء من باب إساءة الضم الكافر لكن ماذا قال بعده رهبان مدينة والذين عهدتهم من الذين عهدهم اهل الإسلام وهذه زندقة وهذه زندقة خطأ قال فهي في ذلك عكس اين الشرطيه لأنها تصرف الماضي إلى الاستقبال إن الشرطية صرف الماضي الى الاستقبال من صرف الماضي تصرف بمعنى تقريب والماضي الى الاستقبال اي معنى الماضي الى معنى الاستقبال قال وقتنا في عهد لو من حروف من حروف الشرط لو شرط غير جازم حرف الشرط غير جازم وهي اصل ادوات الشرط اغير الكاذبه ام ادوات الشرط غير الكاذبه هي لو قال فمن ذلك, ع... فمن ذلك ففي... فهي في ذلك عكس ان الشرطيه المعنى. لان صرف الماضي الاستقبال اقتلها في عده لو من حروف الشرط وقالت مغسله ابن مالك لو حرف شرط وابى قومه سميتها حرف شرط لان حقائق الشرط انما تكون في الاستقبال ولو انما هي للتعليق في الماضي فليست دون ادوات الشرط نقول ليست دون ادوات الشرط لكنها اخبار عن شرط اخبار عن ايش عن شرط هي يعني قاربة للشرط اخبار عن شرط اداه الشرط غير القاجم ام ادوات الشرط غير القاجم انه قال لو يسمعون هل ترفض على المضارب بعدها يسمعون كما سمعتم فإن أم أدوات الشرط الجازمة إن ولو أم أدوات الشرط غير القازمة ولذلك كان كان بعد إن وبعد لو تحذف كان مع اسمها بعد إن ولو ولا يبقى إلا ماذا إلا الخبر يعني قول ماذا كل قاتل مجزيم بما قتل أبي سيفا فسيفا وأن رمحا التمس رمحا التمسل خاتما التمسل خاتما هكذا كثير كثير هذا قال ان المساء الرابعه قال على الرابعه لا يكون جواب لو الا فعلا ماضيا مثبتا شيئا ماضيا مثبتا او منفيا بماء او مضارعا مجزوما بلم والاخر في الماضي الملفوظ اقترانه باللام وقد يحذف القول تعالى ولا نشاء جعلناه جازا بدون لام واقل دخولها على المنفي بما كقول الشعر آه ك اه قال شاعر كلمته الله كذبت وبيت الله, وك... كذبت وبيت الله. لو كنت صادقا لما سبقتني بالبكاء الحمائم وهذا حلف غير الله ببيتي الله ولا يحلف إلا بالله سبحانه الشاهد لو كنت صادقا لما سبقتني لو كنت صادقا لما سبقتني الشاهد لما لو كنت صادقا لما سبقتني هنا ماء نافية اقترنت يعني اقترنت باللام ما فيه اقترنت باللام وهذا اللام وقع في جواب لو وما سبقتني من فيه فدخلت عليه اللام قال وان ورد ما ظاهره خلاف ذلك جعل الجواب محذوفا لغير تعالى ولو انهم اتقوا لما ثبت من عند الله لحصلت فالجواب محذوف واللام جواب قسم محذوف أعني عن جواب لو خلافا للزقائق فإنه قعل لمثوبة جواب لو قال كأنهم قيلوا لو ثيبوا وصواب تقتيرا لو حصلت لهم المثوبة قال القسم الثاني لو الشرطية هذه فتاتي ان شاء الله له ان يكون هذه لو اطال فيها النفس عزة الله, الله نعم لان العزه صحه